السائل من ليبيا إنه يدرس في جامعة مختلطة في المواد المتخصصات يعني يكون معه طالبتان أو ثلاثة ويريد أن يترك الدراسة ووالده يهدده ويعارضه فهل أترك أم أستمر إذا كنت قادرا على الترك فلا بد أن تترك بعدا عن الحرام أما إذا كنت لا تستطيع مكره وتهدد بالسجن أو بالضرب ولا تقوى عليه فحينئذن تكون معذورا مع بغضك ومحاولتك التجنب تفئي إيمانه إذا يعني ما يصبر على ترك الدراسة وأنه إذا ترك الدراسة ضعف دينه أكثر فليوازن بين الأمور لكن الأصل أنه لا يجوز أن يدرس المسلم في هذه المدارس المختلطة لما فيها من عظيم الفتنة